الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة. الكلام على قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وكنا نتحدث في الليلة الماضية عن وجه تقديم العباده على الاستعانة. اياك نعبد واياك نستعين وذكرنا وجوها في ذلك فمن ذلك ان العباده هي نفسها من اسباب حصول الاعانه واجابه الحاجه فان العبد اذا عبد ربه وأطاعه فان الله تبارك وتعالى يعينه ويقويه ويسدده ويوفقه فهذه أمور متلازمة لا سيما أن الاستعانة هي نوع من أنواع العبادة كما هو معلوم فكما أن الاستعانة وسيلة إلى العبادة كما سبق فيعان ليحقق العبودية فإنه إذا عبد ربه وأطاعه فإن الله يقويه ويعينه ولذلك نجد في تراجم بعض السلف في من أوتي منهم قوة أنه كان يعزو ذلك إلى أن تلك الجوارح حفظوها أيام الشباب فحفظها الله لهم أيام الكبر يقفز الواحد ممن تقادم به العمر قفزة ويثب وثبة من السفينة فيسأل عن هذا مع كبر سنه فيقول جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر حفظناها يعني من المعصية فيعان وقد ذكرت في بعض المناسبات حال بعض أهل العلم من ولي القضاء وأن أبا يوسف رحمه الله وكان لا يعين ولا يولى القضاء أحد إلا عن مشورة منه فلما وضع هؤلاء من غير مشورة كأنه وجد في نفسه ثم بعد مدة طلب القضايا التي قضوها والأحكام التي اجروها فنظر فيها فإذا هي على وجه الصواب فطلب السجلات لينظر في التسببات والأمور الجرائية فوجدها على التمام فقال كلمة فيها عبرة قال إن فلانا وأصحابه يعني هؤلاء الذين قد ولوا القضاء من غير مشورته فتطلب قضاياهم فلم يجد عيبا ولا مأخذا ليحتج به على من ولاهم قال إن فلانا وأصحابه يعانون بقيامهم الليل لاحظ يعني يحصل لهم العون من الله بماذا بقيامهم الليل فتأتي أحكامهم مسددة هذا في القضاء وقل مثل ذلك في غيري القضاء فالعبد يعان ولذلك نجد في أهل العلم من المعاصرين على سبيل المثال من يفوق الشباب في قوته ونشاطه وبذله وتعليمه وقرأ إن شئتم في هذا العصر في تراجم ثلاثة سماحت الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله فقد كانت أوقاته مستغرقة فالأعمال الجليلة والبذل نفع الناس إلى الليلة التي قبض فيها على كبر سنه ومرضه والثاني الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله فإنك حينما تنظر في أوقاته وأعماله فهو لا ينام إلا أربع ساعات ويكون الواحد منهم في سفر ثم يقوم ويصلي الليل والثالث هو الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله ورحم علماء المسلمين فهذا الرجل آية في البذل على كبر سنه لا تكاد أن تأتي ناحية من القرى أو الهجر فضلا عن المدن الكبار إلا وقد اتاها ولربما تكررت زيارته لها يأتيها معلما ومذكرا ودروسه عامرة في يومه وليلته وكثير من طلاب العلم لربما لو أنه قدم درسا واحدا في الأسبوع فإن نفسه تكاد تخرج مع هذا الدرس من العناء والتعب والإرهاق ويشعر أنه عبء ثقيل يرهق كاهله وكثيرون لا يبذلون شيئا لأنهم يتثاقلون ذلك فالإعانة أيها الأحبة تحصل أيضا مع العبادة ولذلك فإن العبد إذا كان يتقرب إلى الله بالطاعات ويجد يجتهد في هذا يكون له من القوة والإنجاز في الأعمال ما لا يكون لغيره لا سيما بعض أنواع العبادات ككثرة الذكر ومن ذلك قراءة القرآن يحصل له من الإعانة والبركه في الوقت كثرة الذكر يحصل به من قوة القلب والنفس ويحصل به من قوة البدن والإعانة على الأشغال وكذلك الصلاة وهي من ذكر الله عز وجل والله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بها على ماذا؟ على مطالب الدنيا والآخرة هذه الحياة كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد فعلى أي شيء يستعان بهذه الصلاة يستعان على هذه الأكباد يستعان على تحمل الأوصاب والالام والهموم والمشكلات وما يلقاه الإنسان في طريقه ولا بد فيعانوا بسبب ذلك أما أولئك الذين لا يعرفون الله تبارك وتعالى ولا يذكرونه إلا قليلا فهؤلاء سرعان ما ينهار الواحد منهم ويسقط حينما يعرض له ما يعرض من المصائب والالام والمشكلات لا يحتمل وسرعان ما ينقطع عن عمله ويكل ويضعف لأنه لا يعان تجد من الناس من يتوسب قوة وطاقة ونشاط وحيوية ويعمل الكثير الساعات الطوال والآخر لربما يقوم من نومه ومن فراشه في حال من الرغد والراحة ومع ذلك يتأوه كأنما قضى أعمالا شاقة يشعر بتعب وإرهاق وهو لم يعمل شيئا وفي حال من الترهل والتنعم ومع ذلك يشعر دائما أنه مرهق ولا تسمع منه إلا التوجع والتأوه وليس به علة فهذه النفوس تضعف إذا كانت صلتها بربها تبارك وتعالى ضعيفة ثم أيضا التعقيب تعقيب العبادة بالاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين فهذا يحصل به أيضا توافق رؤوس الآي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فيحصل التوافق في آخر الآي بحرف النون فهذا وجه أيضا يمكن أن يذكر في هذا والله تعالى أعلم كذلك أيضا أن العبد بحاجة دائما في جميع العبادات إلى إعانة الله تبارك وتعالى من أجل أن يحقق مطالبه من هذه العبوديات ويستطيع أن يجتنب مساخط الله ومناهي يفعل الأوامر ويترك النواهي ويحتاج إلى, يحتاج إلى إعانة فذكرت الاستعانة مفردة مع أنها داخلة في العبادة لشدة الحاجة إليها مما يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة إياك نعبد وإياك نستعين بعد هذه الاوجه في تقديم العبادة على الاستعانة يؤخذ من هذه الآية أن العبد ينبغي أن يكون قلبه مرتبطا بربه تبارك وتعالى فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرص العبد على ما ينفعه والاستعانة بالله تبارك وتعالى واستعن بالله ولا تعجز وانفع ما للعبد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه هي عبادة الله هذا أنفع ما يكون للعبد وهذان الاصلان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانه بالله تبارك وتعالى مع عبادته هذا الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مجموع في هذه الايه اياك نعبد اذا استعنت فاستعن بالله واياك نستعين كذلك يؤخذ من قوله اياك نعبد الاشاره الى عبادته تبارك وتعالى بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي هذا كله في ما يتصل بقوله إياك نعبد وأما قوله تبارك وتعالى إياك نستعين فهو إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك وفي معنى الرب المصلح الذي يصلح امور خلقه ومن معانيه المالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء فلاحظوا اياك نعبد واياك نستعين الحمد لله هذا يتعلق به اياك نعبد فهنا تأتي محبته تبارك وتعالى وخوفه ورجاؤه والعمل بمرضاته بفعل الأوامر واجتناب النواهي فيكون ذلك من عبادته وتأليهه والتأله والتعبد فيتعبد لربه وخالقه جل جلاله الحمد لله رب العالمين الرب هنا واياك نستعين فإن الاستعانة تكون بالرب لأن الرب تبارك وتعالى هو الذي يتصرف وهو المالك وهو الذي يربي خلقه بصنوف النعم فهنا يستعين به لأن العطاء والمنع والنصر كل ذلك من معاني ربوبيته فيستعين به يستنصر به على عدوه يسأل ربه تبارك وتعالى ان يمنحه أن يهبه أن يرزقه أن يعافيه هذا كله من معاني الربوبية إذا أراد أن يتقوى على طاعة الله أراد أن يتقوى على عدوه أراد أن يتقوى على أعماله وأشغاله يستعين بالله تبارك وتعالى فهذا من معاني الربوبيه فجاءت مرتبة في أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين وجاءت مرتبة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين كذلك أيضا مما يؤخذ من هذه الآية من الفوائد أنه كثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب فالرياء من باب الإشراك بالخلق هو يلتفت إلى المخلوقين فيكون ذلك من باب الإشراك بالالتفات إلى مخلوق يزين عمله له ليراه فالرياء من الرؤية يطول في صلاته من أجل المخلوق يزين كلامه من أجل المخلوق يبدي شجاعة من أجل أن يثنى عليه يحفظ القرآن ليقال حافظ فهذا كله من قبيل الإشراك بالخلق أما العجب فهذا من باب الإشراك بالنفس ويلتفت إلى نفسه ويعجب بها وبإمكاناته وقدره وقواه وطاقاته عنده مهارات عنده علوم ومعارف عنده قوة بدنية فهذا من باب الإشراك بالنفس وقد لا يكون بذاته ولكن بالمجموع معجب بهذه القوة التي له ولأصحابه وقومه وطائفته أو عشيرته أو غير ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فهذا لون من العجب أعجبتكم كثرتكم فالمعركة حينما يعجب الناس بالكثرة أو بالسلاح والقوة أو نحو ذلك فهذا كله داخل في العجب فالمرائي قد التفت إلى المخلوقين وصاحب العجب قد التفت إلى النفس وما يقوم مقامها وهذا صاحب العجب هو الذي يحصل له الكبر عادة لأنه لا يحصل له الكبر والترفع إلا إذا, إذا حصل له العجب فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء يكون مخلصا قلنا تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر إياك نعبد يعني نعبدك لا نعبد أحدا سواك فلا يلتفت في عبادته إلى أحد من أجل أن يثني عليه أن يعجب بعبادته فيزين العبادة للمخلوقين فيكون مرائيا فهنا إياك نعبد يخرجه عن الرياء ومن حقق إياك نستعين خرج عن الإعجاب والكبر الذي هو أثر من أثار الإعجاب هو يستعين بربه تبارك وتعالى ويعلم أنه لا حول له ولا طول ولا قوة ولا قدرة ولا إمكان إلا بإعانة الله عز وجل فيعجب بماذا؟ يعجب بماذا؟ ينتفي عن العجب وكذلك ما يتأثر وينشأ عنه من الكبر مما يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة أيضا قوله إياك نعبد وإياك نستعين ما ذكره الحافظ بن القيم رحمه الله لأن ذلك ينفي عنه أنواع العلل ومن ذلك ما ذكرناه آنفا العلل التي تفضي به إلى التلف من المقاصد الفاسدة والزهو والترفع والكبرياء والسمعة ونحو ذلك فعلاج هذه الأدواء بإياك نعبد والترفع ما إلى ذلك علاجه بإياك نستعين وقد نقل هذا المعنى أيضا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء وصاحب الاستعانة والعباده يكون مخلصا متجردا ويكون أيضا في الوقت نفسه يكون مخبتا متواضعا فيسلم الناس من أذاه ومن شره ولا يحسن الناس إليه اتقاء شره ولا يكون مع ولا هدم وتفريق في الأمة هذا عملي هذا تبعي هذه مكتسباتي لا يكون صاحب العبودية الحقه أو صاحب الاستعانه الحقيقية بهذه المثابة وإنما لسان حاله ومقاله ما مني شيء ولا لي شيء ولا يريد أن ينسب إليه من ذلك شيء يقول خذوا هذه الأشياء استفيدوا منها خذوا هذه الأعمال خذوا هذه الأفكار خذوا هذه المشروعات خذوا هذه الفوائد ولا تنسبوا إلي من ذلك شيء ما ينفع المسلمين ينفع الأمة يفذل لهم ما يقول هذا تبعنا ويحجر تحجيرا شديدا على من يريد أن يستفيد من شيء من هذه الأعمال أو البرامج أو غير ذلك لا بد أن ينسبه إليه وأن شروط صعبة طويلة وإنما يقول خذوه حثوا بلا كيل ولا ميزان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور لا نريد شيئا ولا يقال هذه أخذناها من فلان أو استفدناها من فلان البعض لربما يقيم دعوة قضائية في المحاكم من أجل أن فلانا قد اقتبس منه جملة ولم ينسبها إليه لا يكون كذلك الشافعي رحمه الله كان يقول أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب الي منه شيء وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل هذا وهذا لا يكون الا لمن حقق اياك نعبد واياك نستعين فإذا عوفيا العبد من مرض الرياء باياك نعبد ومن مرض الكبر والعجب باياك نستعين ومن مرض الضلال والجهل باهدنا الصراط المستقيم عوفيا من امراضه واسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القلب والقصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه وحق لسورة كما يقول ابن القيم حق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض لا اشراك لا بالنفس ولا إشراك بالخلق يكون العبد في غاية التجرد من الجهتين بعض الناس قد لا يلتفت إلى المخلوقين لأنه اصلا لا يراهم إلا حشرات لكن عنده هذه النفس يلتفت إليها فهو يراها شيئا عظيما هائلا لا يقادر قدره ولا يدنيه أحد ويرن أن الناس لا يبلغون وعلومهم قدر بسقة كما قال بعضهم هذه ليست مني هذه العبارة عبر بها بعض من أعجب بعلمه علوم هؤلاء يرى أنها لا تبلغ قدر بصقته حينما بصق أعزكم الله فقد لا يرى الإنسان ولكنه يمكن شديد العجب لا يرى الناس شيئا ويتعامل معهم بفوقية وصلف كبر وازدراء واحتقار فهذا لم يحقق ما جاء في هذه الآية هذه الآية أيها الأحبة نأخذ منها أن كل نقص لصفاء الاخلاص ونقائه إنما هو بسبب نقص تحقيق العباده والاستعانة كما أنه أيضا نقض لهذا الإعلان الذي يعلنه الإنسان في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين صباح مساء وما بين ذلك ثم بعد ذلك ينقض هذا لربما ينقضه في صلاته نفسها هو يقول اياك نعبد نحن مخلصون لك يا رب وهو في هذه الصلاه يرائي فأين اياك نعبد لربما يكون معجبا بنفسه لا يستطيع احد ان يقترب عنده حتى في صلاته يصلي بجواره لانه شديد الاعجاب بنفسه يتباعد من المصلين عن يمينه وشماله ويربا بنفسه عنهم هذا لم يحقق اياك نعبد واياك نستعين هو يقول هذا بلسانه دائما ولكن فعله وحاله ينقض ذلك فكل من جانب الاخلاص بالالتفات الى المخلوقين او جانبه بالالتفات الى النفس فانه يكون قد كذب قوله بفعله نحتاج الانسان ان ينظر نحتاج ان التفت الى انفسنا حينما نقول هذه هل نحن كذلك فعلا أو أننا ننقض ما نقوله بفعلنا وأحوالنا ومزاولاتنا كذلك أيضا يؤخذ منها أن العبد لا يمكن أن يبلغ مراتب الكمالات ويحصل له التوفيق والفلاح بمجرد الأمان والرغبة وإنما لابد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى والافتقار إليه وسؤال الفتح على القلب واللسان بالوان العبودية القلبية والبدنية إياك نعبد وإياك نستعين فكثير من الناس لديه آمال وطموحات ولكن هو أبعد ما يكون عن الاستعانة بالله يريد أن يدخل الاختبار يريد أن يجري مقابله يريد أن يقيم عملا أو مشروعا ولربما بذل كل مستطاع من أجل إنجاح هذا المشروع ولكنه يغفل عن السبب الأهم والأعظم وهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى كل هذه الأسباب أيها الأحبة تتهافت ويحصل الفشل للإنسان إن لم يحصل له إعانة من ربه وخالقه جل جلاله وقل مثل ذلك في الأعمال التي يعملها الناس الطبيب حينما يعالج المرضى يجري العمليات نحو ذلك لا يعتمد على شطارته وحفقه وخبرته وقل مثل ذلك أيضا في المربي والمعلم والوالد في تربيته لأولاده لا يكتفي بمعلوماته ومهاراته وكذا قد تجد الرجل يقدم للآخرين الكثير ودورات تدريبية وغير تدريبية فيما يتعلق بتربية الأولاد وفن التواصل وفن التعامل وفن التنشئهما إلى ذلك وإذا نظرت إلى حال أولاده وعمله معهم قد ترى بونا شاسعا نعم الهدايه من الله فيحتاج العبد إلى استعانة بأعماله هذه جميعا لا يقول أنا صاحب خبرات وأنا مربي فذ، وقدير، وخبير، وإنما يستعين بالله عز وجل في تربيته، وفي تعليمه، وفي توجيهه، ويسأل ربه تبارك وتعالى ان يسدده، وأن يلهمه رشده، وأن يوفقه، وأن يهدي به، يكون ملتفتا لحاله وعمله، والله تعالى أعلم، وبقي في هذه الآية أشياء أيضاً، لعلي، إن شاء الله تعالى الليلة الآتية أختموها أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وان يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه السلام عليكم